أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن لآيات لقوم يسمعون ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض فیرحی به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون